السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة وماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن العلماء اختلفوا في نسخ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه صدق الله العظيم فالجمهور على نسخها وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح واختلفوا في نسخها فقال الزهري نسخها قوله تعالى وقاتل المشركين كافة وقيل نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعده وقال الإمام إن هذا ضعيف ثم شرح سبب هذا الضعف فتح الله عليك يا ولدي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 براءة من الله ورسوله وكان عطاء يقول الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنا وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاع وروى أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى المسألة الثالثة قوله تعالى قتال فيه قتال بدل اشتمال لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال أي يسألك الكفار تعجبا من حرمة الشهر فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه قال الزجاج المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام وقال القتبي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز فأبدل قتالا من الشهر وأنشد سيبوي فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وقرأ اكرمه يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل بغير ألف فيهنا وقيل المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه وهكذا قرأ ابن مسعود المسألة الرابعة قوله تعالى قل قتال فيه كبير ابتداء وخبر أي مستنكر لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ اذ كان الابتداء من المسلمين والشهر في الآية اسم جنس وكانت العرب قد جعل الله تعالى لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده فكانت لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القادة وذو الحجه والمحرم ثلاثة سرد وواحد فرد وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة المائدة إن شاء الله تعالى المسألة الخامسة يا إخواني قوله تعالى وصد عن سبيل الله ابتداء وكفر به عطف على صد والمسجد الحرام عطف على سبيل الله وإخراج أهله منه عطف على صد وخبر الابتداء اكبر عند الله اي اعظم اثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة ان يطاف بها وكفر به اي بالله وقيل وكفر به اي بالحج والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر أي أعظم وقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام وقال الفراء صد عطف على كبير والمسجد عطف على الها في به فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع وقال ابن عطية وذلك خطأ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله وهذا بينهم فساده ومعنى الآية على قول الجمهور إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله وقال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صددكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد واخراجكم من مسجد الله اهله لئلا يرى لله في البيت ساجدوا فانا وان عيرتمونا بقتله وارجف بالاسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمير ماحنا بنقلته لما اوقد الحرب واقدوا دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عانده وقال الزهري ومجاهد وغيرهما وقوله تعالى قل قتال فيه كبير منسوخ بقوله وقاتل المشركين كافة وبقوله فاقتلوا المشركين وقال عطاء لم ينسخ ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم وقد تقدم المسألة السادسة قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل قال مجاهد وغيره الفتنة هنا الكفر أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك وقال الجمهور معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا أي أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام المسألة السابعة يا إخواني قوله تعالى ولا يزالون ابتداء خبر من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة. قال مجاهد يعني كفار قريش المسألة السامنة قوله تعالى ومن يرتد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر فأولئك حبطت أي بطلت وفسدت ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكل، فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام المسألة التاسعة يا إخواني واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا إلا على الموافاة على الكفر وهل يورث أم لا قال الطائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم ساعة واحدة وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا على ما روى عن عمر وعثمان، وهو قول مالك، وقال الحسن يستتاب مئة مرة، وقد روى عن أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي في أحد قولي، وذكر سحنون أن عبد العزيز ابن أبي سلمة كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وابي موسى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى إليه وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس قال نعم لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل خرجه مسلم وغيره وذكر ابو يوسف عن ابي حنيفة قال ان المرتد يعرض عليه الاسلام فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب والزنديق عندهم والمرتد سواء وقال مالك تقتل الزنادق ولا يستتابون واختلفوا في من خرج من كفر إلى كفر فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لا لأقر عليه وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعد بهذا الحديث سبحان الله وعلى الله وعلى الله وعلى فهمت من الإمام يا عم أن الإمام مالكا وجمهور الفقهاء أفتوا بأن من خرج من كفر إلى كفر لا يتعرض له بالضبط يا ولدي فهل لك أن تزيدني يا عم فهما لهذا الأمر إن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه ولا يتعرض له لأنه من انتقل من دين باطل إلى دين يماثره في البطلان والكفر كله ملة واحدة بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم صدق الله العظيم لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك فيك يا ولدي وثبتني وإياك على دينه قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم